اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد